يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ إل جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ واتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وَقَالَ الذيينَ كَفَرُوا لَولانُ الزِلَ عَلَي قُمآانُ جُملََ وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُ صَبّ تَ بِيفُ آدَكَ وَرَتَّنهُ تَرتلَ وَلَا يَأتُُونَكَ بِمَسَلٍِ إَِّجِ إكَ بِالحَق أَحسَنَ تَفسير الذيذينَ يُحشَرُونَ على مجهِم إ جََّمَأُول إِكَ شَرم مكَانَ وَأَضَلُ سَبلَ ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كلبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا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 وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَادَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا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 124. أنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون 125. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا 126. ألم تر إلى ربك كيف ذُلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلَ الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النار نشورا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ لِنُحْيِيَ بِبَلْدَةٍ مَّيْتًا وَنَسْقِيَهُ مِّمَّا خَلَقْنَا ۚ أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ۚ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا ۚ فَبَأْسَ كَثِيرُ النَّاسِ إلا كفوراً.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 الرَّحْمَنُ فَسَ الْبِهِ خَبِيرَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا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 والَّذينَ يَبتُِ رَِّم سُجَّدَ وَقِيام والَّذينَ يَقولُولونَ رَبَّّنَ صِْف عَن عَدَا بَجَهًَا النَّمَئِ عَذاَابَهَا كَانَ غَرَامًَا إِ سَ أَتْ مُْتَقَرَّّم والَّذينَ إذَا أَ فَقُلَم يُسفُ وَلَم يَقُتُرُوا وَكَانَ بَينَ ذلِكَ قَوامَا والَّذينَ لا يَذْعونَ مَ اللهَّ إلَ غًَا أَخََ وَلَا يَقتُلونَ النَّفسََّ التي حَرَمَ اللهَّ إِلَّا بِالحق وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مهانا. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآامَنَ وَغَمِلَ عملَلًَا صَالِح فَأُولئِكَ يُبَدّن اللهَّ سَّ آاتِ حسَنَ وَوكَانَ اللهَّ غَفولًا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 والَّذ نَ إِذاَا ذُكرِرُوا بِآياتِ رَبّم لَمْ يَخُِّ عَلَيهَا صُمم وَرمَْانَ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 119. ورقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما 110. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كلبتم فسوف يكون بسم الله الرحمن الرحيم وعسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين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 وَإِذِ ٱدَّعَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَن يُثْلِقَ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ قَوْمًا فِي ٱلْعَوْنِ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّى أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ وَيضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلِ إِلَيَّ عَوْنًا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني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 فَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ فَوَهَبْنَا لَهُ رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ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 نَقِمَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصادقين.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 هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحده فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمِ السَّحَرَةُ لِم قاتِ يَوومَِّ عَلُومِ وَقِيلَ لَّ سِعَأَنتُم مُجتَمِرُونونَ لعَناَا ناتَّبِ السَّحَرَةَ إِم كَُومُ الغَالِبِين. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَا لَعَجْلاً إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّ لَكُمْ إِذَللَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُمْ موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن فألقى موسى عصاه فإذا يتلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ف آممَ لَ قَب ن آذَن لكم إ لَ بيركُمَّ عَكُ الصِح فلَ سَوفَ تَلَم لَقَِعَأَيدك وَأَجُ لكم 126. ولأصلبنكم أجمعين 127. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون ان لا نكمر ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كننا اولى المؤمنين واوحينا الى موسى ان اسر بي عبادي فَأَنْسَلَ فِي الْعَوْنِ فِي الْمَدَائِنِ عَاشِرِينَ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِلْ ذِمَتُ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِضُونَ وَإِنَّنَا فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَثْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ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 فَأَمَّا الْفِلَقَ فَكَانُوا كُلُّ فِرْقٍ كَطَغِيٍّ عَظِيمٍ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ان في ذلك لا ايه و من كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ ابراهيم إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَاكِفِينَ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 قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَآبَاؤُكُمْ الْمُقَدَّمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي أَتَى رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم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 وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْضَّالِّينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ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 قَالُوا إِنْ نُؤْمِنُ لَكَ وَنَتْبَعُكَ الْأَرْذَلُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ وَمَا أَنَا بِضَارِّ الدَّائِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مبنين قالوا لئن لم تنتهي عن تلكون من قال رب ان قومي يكلموني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم اغرقنا بعض الباقين إَِّ فِي ذَِكَ ل آيَيتٌَ وَمَا كانََ أَكْسَرُم مُؤمِنينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَ العززُ الرحيِي كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالُوا لَهُمْ أَقَوْمٌ عَدٌ أَلَّا تَتَّقُوا إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون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 إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعُمْتَ أَمْ لَمْ تَكُمْ مِنَ الْوَاعِضِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَلَّبِينَ فكَذبُوا فَأَْلَناَاهُم إِن النَّفِي ذَِكَ ل آيتَ وَما كانَانَ أَكسَرُهُم مُؤمننين وَإِن رَبَّكَ لَهُ وَ العزز الرَّحم كَذَبَت سَمُودُمُرسَنين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 اتركونا فيما هاونا امنينا في جنات و عيون و زرع و نخل طلعها ظليم وتنحتون من الجبال بيوتا فاتقوا الله و وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحْرِينَ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 كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُونُ لُوطٍ أَلَّا تَتَّقُوا إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون وَمَا أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران مِنَ العالمين وَتَذَرُونَ ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون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 اجْمَعِينَا إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرَ الْآخِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ إِ فِي ذَكَ ل آيَيتَم وَماَا كانََ أَكْسَرُم مُؤمنِنين وَإِنَّ رَبَّّكَ لَهُ العزيزُ الرَّحيين قَلَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالُوا لَوْ شُعَيْبٌ عَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون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 أَم وَلا تَعصَ فيِيأَْرضِ مُفسِدينَ وَاتَّقُ الذي خَلَقَكُمْ وَجبِلةة الأوولين.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 إنِهُ كَ عَذاابَ يَوومِ عَظِي إِ فيِي ذَِكَ ل آيَيتَ وَماَا كانََ, وما كان أَكْسَرُم مُؤمنِنينَ وَإِن رَبَّكَ لَهَُ العزيزُر الرَّحيِيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه أول في زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلموا علماء بني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 ومتعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذَكْرَىٰ وَمَا كُنَّا غَالِبِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَمْغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَعُزُولُونَ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 119. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم.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 أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَمِينُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَالْتَصَرُّمَ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ بسم الله الرحمن الرحيم قاسيم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 وإنك لتلقى القرآن من لدو الحكيم العليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُم تَصْلُون فلما جاء أهال ودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله فَلَمَّا رَآهَا تَحْتَ ظِلِّكَا إِنَّهُ جَنُّ وَلَا مُذَبِّرٌ وَلَمْ يُعَقَّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمْتُمْ مَبَدَّلُ حُسْنٍ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 ان لَهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ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 حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادٍ نَمْلِقَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ وَاحِكَمْ مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ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 فَمَا كَثَرَ بعيد فَقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكُم مِّن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ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 قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إنتم انزلي الي كتاب كريم ان لو من سليمان وان لو بسم الله الرحمن الرحيم الا تعنوا علي واتوني مسلمين قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ قَالُوا نَحْنُ نَقُولُ قُوَّةٌ وَأُلُبَاسٌ شَدِيدٌ وَالأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ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 إِْجِع إلَهِم فَلَ نَأتِيًا النَّهُم بجننُودَِّ قِبَ لَهُم بِهَا وَلَ نُخِرجَ النَّهُم مِنهَا أَذََِّ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريتم من الجن أن آتيك بي قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين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 وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ لَكِّرُوا لَهَا عَرْشَانِ انظُرْ أَتَهْتَدِي أَم تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَن ما جاء اتقلا كذا عرشك قالت كنو و اوتينا العلم من قبلها و مسلمين و ما كانت تعبد من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 قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وَوكانَ في المدينةِ تِسعةُ رط يُفِْدونونَ في الأْض وَلَا يُصْنِحُ قال تَقاسَم بِاللهِلَنُ بَيّطًا النَّهُ وَأَهْ لَهُ ثَُّ لَ نَقُولًا النَّ لِولّهمَا شَِدْنَا مَغْلِكَ أَغْله وَإِنَّا لَ صَادِقُون وَمكَرُوا مَكْرم وَمقَوْناَا مَكْرَم وَهُم ل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 وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومي أتعطون الفاحشة وأنتم تبصرون أَإِنَّ لَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ أَأَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابُ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَقَوَّرُونَ